بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد المقدمه السادسه استمداد علم اصول الفقه مما يستمد هذا العلم على جلالته ومعرفه قدره لابد من مصادر استمداد المراد به المصادر التي يعتمدها الاصوليون في دراستهم للقواعد الأصولية ما هي هذه المصادر من لئلا يعرف طالب العلم ما الذي يركز عليه من جهه التعصيب العلم الاصول هو في نفسه تعصيب لكنه كذلك هو فرع نعرف أنه متضمن أو مرتكز على لغة العرب عرفت أن أصول الفقه القواعد كما ذكر القراءه انها ناشئه عن احكام الالفاظ فليذي عرفت أن الاصله هو لغة العرب فليذي لابد من التاصيل فيما هو اصل لهذا الفن الجديد يعني المصادر التي يعتمدها الاصوليون في دراستهم للقواعد الأصولية يتوقف علم اصول الفقه على علوم على علوم ما هي هذه العلوم لذلك كما سياتي في محله ان شاء الله تعالى انه هناك من اتهم علم اصول الفقه انه علم ملتقط من عدة علوم فمن دراسها حينئذ لا يحتاجنا هذا العلم سيجرد الزركشي كلامه في محله ان شاء الله تعالى والمشهور عند المتكلمين انها ثلاثه لها ثلاثه العلم الاول علم لسان العرب اللغه العربية هم يقدمون علم الكلام لكن انا اقدم اللغة العربية لان هي الاصل لغه العربية ثانيا علم الكلام ويدخل تحته المنطق وبعضهم فصل المنطق عن علم الكلام سياتي بحثه مفصلا لما حل الله تعالى ثالث تصور الأحكام الشرعيه اذا هذه ثلاثه علوم يستمد منها علم اصول الفقه لانها مصادر اللغه العربيه وعلى الاساس علم الكلام سياتي البحث فيه ثالثا تصور الاحكام الشرعيه وزاد ابن برهان علم الفقه جرى على طريقة المتكلمين وله كتاب اسم الوصول الى علم الأصول الوصول إلى الأصول, الوصول إلى الأصول. زاد ماذا زاد علم الفقه حيث قال واما عصره ومادته يعني علم اصول الفقه فاعلم ان هذا الفن يستمد من ثلاثة علوم استمد من من ثلاثه علوم علم اللغة وعلم الفقه وعلم الكلام الوصول إلى ان اصول الجزء الأول صفحه 53 ويقول الامدي واما ما منه السمداده فعلم علم الكلام والعربيه والاحكام الشرعيه واما ما منه السمداده فعلم علم الكلام والعربيه والاحكام الشرعيه يتصور احكام شرعيه سياتي مزيدا على هذه لكن هذا هو المشهور عند أهل الأصول واهم هواسها هو لغه العرب سنبين في هذه الجلسة ما يتعلق بي بلسان العرب من حيث اهميه ومن حيث تعلقها ب اصول الفقه من حيث الحكم الشرعي الذي يترتب على تعلم هذه اللغة ونبين اجماع علماء أن اللغة العربية والعلم بها إنما هو شرط في تحقق الاجتهاد فلا يحل الاجتهاد لاي شخص كان الا بتعلم لسان العرب فاذا كان مليا لسان العرب حين حل له الاجتهاد مع بقيه العلوم وان كان خلوا عن هذا العلم أو كان مقصرا فيه حينئذ لا يحل له أن ينظر في نصوص الوحيين الا على جهه التقديد لغيره من من الائمه هذا النوع يتعين عليه التقليد يجب عليه ان يقلد غيره اذا بحثنا الليله ان شاء الله تعالى في اللغة العربية فنقول لا أن اللغة العربية هي لغة أفضل كتاب أنزل لغة العربية هي لغة افضل كتاب انزل ولسان أفضل نبي ارسل وقال الله تعالى في كتابه ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين هذا لسان عربي مبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به ومن قول تعالى ان انزلناه قرانا عربيا ان انزلناه اي القران قرانا عربيا لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون اذا بلسانكم ايها العرب نزل القرآن هنا لا يعقل إلا لمن صار أهلا للسان العرب وقال تعالى بلسان عربي مبين قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون الى غير ذلك من الايات الداله على أن القرآن انما نزل به بلسان العرب قال ابن قيم رحمه الله تعالى في كتاب احكام اهل الذمه وقد أنزل الله بها اي باللغه وقد أنزل الله بها اشرف كتبه ومدحه بلسان العربي وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لسان اهل الجنه عربي انتهى وهذا الحديث الذي اشار اليه نقي قد ضعفه بعض اهل العلم قال الالباني في رحم الله تعالى سلسلة سلسله الضعيف موضوع اشتهر عن السنه بعض فقهاء قد ورد حديث ضعيف في فضل اللسان العربي احب العرب لثلاث لأن عربي والقران عربي ولسان اهل الجنه عربي هذا حديث كذلك مشهور قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم قال الحافظ السني هذا حديث حسن هذا حديث حسن قال ابن تيميه رحمه الله تعالى فما أدري أراد حسن اسناده على طريقة المحدثين او أراد حسن متنه على الاصطلاح العام علم من حيث المتن فهو حسن وهذا جر عليه بعض اهل الحديث واما من حيث الصناعة هذا حكم آخر وابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في الموضوعات وقال الثعلبي ولا اصنه دحو على كل جاءت الايات مادحه ومثنية على القران بانه نزل بلسان عربي مبين فدل ذلك على شرف هذا اللسان والا لم يصح من حيث الحديث السنه النبوية حديث يدل على على ذلك فلا شك ان تعلم اللغة العربية وتعليمها من أهم المهمات واولى الواجبات على من اراد تعليم نفسه أو غيره لاسيما من كان في مقتبل العمر ومذاك إلا لان اللغة العربية هي لغة هذا الدين الخالد القرآن الكريم نزل بلغه العرب قال تعالى إن جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وكما أن القرآن الكريم عربي والسنه النبوية عربية كذلك وكلاهما عربي الالفاظ والمقاصد والمعاني كلاهما الكتاب والسنه اي الكتاب والسنه عربي يعني عربي الالفاظ والمقاصد والمعاني ولاجل هذا لكون القرآن عربيا ولكون السنة عربية قرر اهل العلم بالتفاق أن فهم النصوص الوارده في الكتاب والسنه إنما يكون حسب ما تقتضيه اللغه العربيه حسب ما تقتضيه اللغه العربيه وحسب ما كان يفهمه العرب على واهب لان اللغه العربيه كما سلفنا أفضل اللغات على الإطلاق هي لغه القران ولغة سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له لتكون من منذرين بلسان عربي مبين اذا قرآن عربي بلسان عربي وكذلك لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتعلمها قال فيه الشافعي واضع هذا الفن ومؤصله الامام الحجه في لسان العرب قال رحمه الله تعالى في الرساله يجب على كل مسلمين أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه فيما ورد التعبد به يجب اذا الحكم الشرعي الوجوب والمراد هنا الوجوب العيني به الوجوب العيني لأن الصلاه لا تصح إلا بقراءة فاتحة عين اذا لابد أن يقرا الفاتحة بلسان عربي لا يصح ترجمته قراءته الصلاه كذلك الأذكار التي لا تصح الصلاة إلا بها من التكبير ونحوه حينئذ لا ياتي بها إلا بالعربية فلا صح ترجمتها حينئذ تعين على المسلم أن يتعلم إن كان اعجميا مثلا أن يتعلم ما يقوم به دينه من قراءه الفاتحه ونحوها اذا قول الشافعي هنا رحمه الله تعالى يجب على كل مسلم يجب اي الوجوب العيني اي الوجوب العيني بحيث يترتب عليه الاثم على على الترك لذلك عاما فقال على كل مسلم ايها مسلمة أن يتعلم من لسان العربي ما يبلغه جهده في أداء فرضه فيما ورد التعبد به في الصلاه من القراءه والاذكار لانه لا يجوز بغير العربية لا يجوز بغير العربية وهذا القادر فرض عين على كل مسلم اذا من العربية ما تعلمه فرض عين قال ابن تيميه رحمه الله تعالى اقتضاء الصلاه المستقيم الجزء الأول صفحه 7 بعد ال الثانية الثانيه وايضا فإن نفس اللغة العربية من الدين فان نفس اللغة العربية من الدين يعني تعلمها دين كما أنك تتعلم الصلاه وهي دين وتتعلم الصيام وهو دين كذلك تعلم اللغة العربية دين ان نفس اللغه العربيه من الدين ومعرفتها فرض واجب معرفه اللغه العربيه فرض واجب فان فهم الكتاب والسنه فرض تبي لتقرير الدليل فهم الكتاب والسنه فرض ولا يفهم الكتاب والسنه الا بفهم اللغة العربية الا بفهم اللغه العربيه حينئذ صارت اللغة وسيلة ل فهمي نصوص الوحيين اذا لا يتم الفهم فهم النصوص الوحيين إلا باللغه العربية ثم قال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبون اذا تعلم اللغة العربية واجب تعلم اللغة العربية واجب ليس بشيء مسحاب يظنه الطالب أنه إذا تعلم لسان العرب فبها ونعمه الا فلن يضره في العلم شيء لا بينما يتوقف فهم الكتاب والسنه فهما صحيحا لا تقليدا ودعاءا انما ينظر فيه بنظره المستنبط الناظر المجتهد إذا كان ذا لسان عربي وأما إذا لم يكن كذلك حينئذ فقد أهم آلة في الاجتهاد فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا اعظم دليل سدل به الأصوليون على وجوب تعلم اللغه العربية لمن أراد الاجتهاد في الكتاب والسنه اما المقلد فلا يجب عليه ثم قال ابن تيميه ثم منها يعني من تعلم اللغة العربية ما هو واجب على الاعيان ما هو الذي ذكره الشافعي بما سبق اذا قوله فرض واجب هذا في الجملة ثم هل هو فرض عين أو فرض كفايه يختلف يختلف ما يتعين على المرء تعلمه من لسان العره قراءه الفاتحه والتكبيرات نحو ذلك فهذا فرض عين وما ذلك ويكون فرض كفايه فرض كفايه ثم منها ما هو واجب على الاعيان ومنها ما هو واجب على الكفا اذا هي واجب وواجب فرض وواجب يعني لا يخرج عن عن الوجوب وإنما يختلف الوجوب من حيث الدرجه على الاعياد أو على الكفايه قال ابن تيميه رحمه الله تعالى وهذا معنى ما رواه ابو بكر ابن أبي شيبه قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن يزيد قال كتب عمر إلى ابي موسى الاشعري رضي الله عنهما عمر الخطاب أما بعد فتفقهوا في السنه وتفقهوا في العربية واعربوا القرآن فانه عربي أما بعد فتبقهوا في السنة وتفقه في العربية وعرب القرآن فإنه عربي وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال وكلام المتميه في الاقتضاء تعلموا العربيه فانها من دينكم وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم اذا وجه عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه بنسالاته هذه لابو موسى امره بتعلم اللغة العربية كما أمره بتعلم السنة تعلموا السنة تعلموا اللغة العربية قال ابن تيميه معلقا على هذين الاثري وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعه فقه العربيه وفقه الشريعه يجمع ما يحتاج إليه يجمع ما يحتاج اليه لماذا لأن الدين فيه فقه أقوال واعمال الدين فيه فقه اقوال واعمال يعني عندنا أمران قول وعمل عندنا فقه الاقوال وفقهه للاعمال قال ابن تيميه ففقه العربيه هو الطريق الى فقه اقواله الاوامر والنواهي والعموم والخصوص والمطلق والمقيد كل هذه اقوال فالعربيه طريق إلى فهم فقه أقواله وفقه السنه هو الطريق الى فقه اعماله انتهى كلامي رحمه الله تعالى اذا دل هذا النص من شيخ الإسلام التيمي رحمه الله تعالى أنه يرى أن اللغة العربية من الدين جزء منهم يعني مما جاء به الشرع ثم بين ان فهم الشريعه كلها كتابا وسنه متوقف على فهم اللغة العربية وإذا كان كذلك صار التفقه في لسان العرب واجبا ثم هذا الوجوب على نوعين كفائي وعيني العين ما لا يتم عباده الشخص المسلم الله إلا به وما عدا ذلك مما يتعين تعلمه على العالم حينئذ يكون فرض كفايه إلا لمن أراد التفسير عند بعض اهل العلم قالوا فرض عين والاصح ان يقال بانه كل من اراد الاجتهاد صار في حقه فرض كفايه إذا راد مسألة ما أن يرتهن وكانت مبنية على فقه لسان العرب صار تعلم تلك المساله فرض عين على ذلك الشخص وقال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات الجزء الثالث 75 300 مساله السابعه مساله السابعه والشاطبي رحمه الله تعالى قرر ما هو اشد عند الاصوليين رحمه الله تعالى جميعا في تعلم لسان العرب وان لم يوافق على النتيجه لكن من حيث الاصل هو الذي أصله غيرهم كما قال شيخ الاسلام غيرهم وهو المتكلم على علم المقاصد هنا اذا يؤخذ كلامه كله جملته ولا يفصل بعضه عن عن بعض فما قرره من فهم مقاصد الشريعه إنما مبناه على فهم لسان العرب هلا لا يؤخذ الثاني ويترك الأول قال المساله السابعة العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على اقسام العلوم المضافة إلى القران تنقسم على اقسام قسم هو كالاداه لفهمه قسم هو كالاداه لفهمه بمعنى أنه لا يفهم القرآن إلا بهذه الاداه هذا معنى الاداه كالسكين التي يقطع بها اللحم مثلا فلا يقطع اللحم الا بسكين هنا نقول السكين اداه لقطع اللحم اذا لا يقطع اللحم الا بهذه الأداث قال قسم هو كالاداه لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد والمعين على معرفه مراد الله تعالى منه كعلوم اللغة العربية التي لا بد منها كعلوم اللغه العربيه التي لا بد منها وعلم القراءات والناسخ والمنسوخ وقواعد أصول الفقه وما اشبه ذلك فهذا لا نظر فيه هنا يعني أمر مسلم أنه قسم وهو اداه لفهم الكتاب والسنه وما ذكره من لغة العرب قواعد اصول الفقه انما يعتمد فهم الكتاب والسنه على هذين العلمين اعتمادا كليا لغة العرب وقواعد اصول الفقه يعتمد عليهما فهم الكتاب والسنه اعتمادا كليا ولكن قد يدعى فيما ليس بوسيله إن أنه وسيلة إلى فهم القران وأنه مطلوب كطلب ما هو وسيلة بالحقيقه فإن علم العربية او علم الناسخ والمنسوخ وعلم الأسباب وعلم المكي والمدني وعلم القراءات وعلم أصول الفقه معلوم عند جميع العلماء انها معينة على فهم القران هذه العلوم كلها معينة على فهم القرآن بمعنى أن القران لا يفهم بدونها لا يفهم بدونها فمن كان خلو منها كلها أو من بعضها وهمها حينئذ لا يحد له النظر استقلالا في الكتاب والسنه فان علم العربيه او علم الناسخ والمنسوخ وعلم الاسباب وعلم المكي والمدني وعلم القراءات وعلم أصول الفقه معلوم عند جميع العلماء لا خلاف بينهم لا خلاف بينه بهذا تعلم ما اذكره دائما أن التخصص الموجود الان بدعة حادثه في الدين وليس هو مما عليه أهل العلم ولذلك يقول الشاطب رحمه الله تعالى الى عهده انه معلوم عند جميع العلماء انها معينه على فهم القرآن اذا كيف يفهم القران دون لغه العرب كيف يفهم القران دون معرفة المكي والمدني كيف يفهم القران دون معرفة قواعد أصول الشريعه التي تسمى بأصول الفقه هذا محال هذا محال وعاده لا يمكن التوصل إلى ما جعل سببا لفهم القرآن والسنه إلا به لا يمكن التوصل كما سينص عليه رحم الله تعالى واما غير ذلك فقد يعده بعض الناس وسيلة ايضا ولا يكون كذلك يعني بعض العلوم قد يزيد بعض العلماء أنه وسيلة لفهم الكتاب والسنه ولا يسلم له ذلك ولا يسلم له ذلك كما تقدم في حكايه الرازي في جعل علم الهيئه وسيلا إلى فهم قول تعالى فلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج لاخره اذا هذا علم يطرح لانه لا ينبني عليه فهم الكتاب والسنه واما ما عده رحمه الله تعالى من العلوم السابقه فهو عند جميع العلماء بلا خلاف انها مما توصل إلى فهم الكتاب والسنه بل هي اداه إلى فهم القرآن والسنه ومن كان فاقدا لها كلها أو لبعضها عنيدا يفقد فهم الكتاب والسنه على الجاده وإن الدعم مدعي انه فهيم فانما يكون مقلدا وقال أيضا في الجزء الرابع صفحه 114 واما الثاني من المطالب وهو فرض علم فرض علم يعني فرضا فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه يعني الاجتهاد في الشريعة كتاب والسنه لا يتصور إلا بعلم إلا بعلم يوصل اليه لابد من علم يتكئ ويعتمد عليه المجتهد من أجل أن يصل الى استنباط الاحكام الشرعيه من أدلتها التفصيليه الذي هو علم وصول الفقه وهو فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه فإن كان ثم علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعه إلا بالاجتهاد فيه فهو بلابد بد مضطر اليه يعني عندنا علم لا يصح الاجتهاد في الشريعه إلا إذا بلغ درجه الاجتهاد في هذا العلم الموصل الى الاجتهاد في الشريعة حنين صار الناظر في الشريعه مضطرا إلى تحصيل هذا العلم لأنه إذا فرض كذلك بأنه توقف عليه الاجتهاد لم يمكن في العادة الوصول إلى درجه الاجتهاد دونه كذلك يعني إذا صار هذا العلم وسيله إلى تحصيل الاجتهاد حينئذ لا يمكن أن يصل لا يمكن عاده ولذلك قال لم يمكن في العادة يعني في الموجود بين ايدي العلماء لم يمكن في العادة الوصول إلى درجه الاجتهاد دونه فلا بد من تحصيله على تمامه وهو ظاهر إلا ان هذا العلم مبهم في الجمله فيسال عن تعيينه ما هو هذا العلم الذي يتوقف عليه الاجتهاد بحيث يفقد المرء الاجتهاد إذا فقد هذا العلم وصار في العادة لا يمكن التوصل الى الاجتهاد الا ببلوغ درجه الاجتهاد في هذا الفن قال رحمه الله تعالى والاقرب في العلوم الى أن يكون هكذا علم اللغه العربيه علم اللغه العربيه اذا لا يمكن عادة الوصول إلى درجة الاجتهاد إلا بتمكن في اللغة العربية بل على رايه رحمه الله تعالى وفي شيء من النظر أن يكون مجتهدا في لسان العرب كسيبويه والخليل هذا لا يسلم له وخلافه اصوليين شهير في هذه المساله والاقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغه العربيه ثم قال ما هو علم اللغة العربي هذا مبهم مجمل قال ولا أعني بذلك النحو وحده ولا التصريف وحده ولا اللغة ولا علم المعاني ولا غير ذلك من انواع العلوم المتعلقة باللسان بل المراد جمله علم اللسان الفاظ أو معاني يعني علم اللسان كله علم النحو مع علم التصريف مع علم الاشتقاق مع علم البيان مع علم البديع مع علم المعاني كلها كل ما يتعلق بدلالات الالفاظ من حيث الالفاظ من حيث المعاني في في هذا العلم الذي جعله سلما وأداة إلى فهم الشريعه ولا يمكن الاجتهاد عادة إلا بالتمكن بل بالاجتهاد في هذا الفن ولذلك لا اعني بذلك النحو وحده ولا التصريف وحده ولا اللغة يعني فقه اللغة مفردات ولا علم المعاني ولا غير ذلك من انواع العلوم المتعلقة باللسان بل المراد جمله علم اللسان الفاظ أو معاني كيف صورت ثم استثنا نوعا ما ما عدا الغريب والتصريف المسمى بالفعل يعني الذي لا يتعلق باشتقاقات الأسماء الذي يتعلق باشتقاق الاسماء ذا لابد منه اما الفعل فهو اخف من حيث تعلق تام الشريعه به وما يتعلق بالشعر من حيث هو شعر كالعروضي والقافيه فإن هذا غير مفتقر غير مفتقر اليه غير مفتقر اليه هنا وإن كان العلم به كمالا في العلم بالعربية اذا هذه العلوم التي استثناها الغريب والتصريف المسمى بالفعل والعروض والقافيه هذا لا يحتاجه من حيث توقف الاجتهاد عليه وانما يكون كمالا في تعلم لسان العرب وبيان تعين هذا العلم يعني لماذا عين أو تعين صار فرضا علم اللغه وجمله ما ذكره من العلوم وبيان تعين هذا العلم ما تقدم في كتاب المقاصد من أن الشريعه عربية شريعه عربية واذا كانت عربية يعني بلسان عربي فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم واضح هذا في إشكال هل يتردد طالب علم في معرفة اهميه لسان العرب نقول هذا لا يمكن ان تصور البتء ثم قال لانهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجازي. ثم قال رحمه الله تعالى قاعده جيده طيبه فاذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعه فإذا فرضنا مبتدئا في علم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعه أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعه والمتوسط لم يبلغ درجة النهايه وان انتهى إلى درجه الغايه في العربية كان كذلك في الشريعة اذا المبتدئ في لغة العرب مبتدئ في الشريعة والمتوسط في لغة العرب متوسط في الشريعه فاهم الشريعه والمنتهي غايه في فهم لسان العرب فهو منتهي في فهم الشريعة والله المستعان فان انتهى الى درجه الغايه في العربية كان كذلك في الشريعة فكان فهمه فيها حجه كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجه فمن لم يبلغ شاوهم فقد نقصه من فهم الشريعه بمقدار التقصير عنهم وكل من قصر فهمه لم يعد حجه نعم ولا كان قوله فيها مقبولا ثم بين بعد ذلك بكلام لا يسلم له ان شرط تعلم اللسان العربي لابد ان يكون مثل سيبويه والخليل هذا لا يسلم له كما سياتي بي كلامي غيره من الاصوليه ثم قال في موضع آخر المقصود هنا أن القرآن نزل باللسان العربي على الجملة فطلب فهمه إنما يكون في هذا الطريق خاصه القرآن نزل بلسان العرب اذا لا يمكن ان يفهمه من ادعى أو اراد فهمه إلا بتعلم لسان العرب لا طريق ثان البته لان الله تعالى يقول ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وقال بلسان عربي مبين وقال تعالى اللسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب لا انه اعجمي ولا بلسان العجم فمن أراد فهمه فمن جهة لسان العربي يفهم ولا سبيل الى تطلب فهمه من غير هذه الجهه اذا حاصر فهم لسان فهم الشريعة التي هي الكتاب والسنه على فهم لسان العرب وقال شيخ الإسلام التيمي رحمه الله تعالى ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الالفاظ نرادا يفسر الحديث ونفسر القران لا بد من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الالفاظ وكيف يفهم كلامه أو يفهم كلامه فمعرفه العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه وكذلك معرفة دلالة الالفاظ على المعاني فإن عامه ضلال أهل البدع كان بهذا السبب بل حتى له تعلق بي معتقد اهل السنه والجماعه ولذلك فهموا الكلام بمفاهيم تخالف الفهم الصحيح لمفاهيم السلف الصالح وكثير من الصفات لم يفهموها على وجهها ودعوا مجازا ودعوا كناية ونحو ذلك مما حرف به كتابا والسنه مما يتعلق باسماء الله تعالى وصفاته ولذلك قال رحم الله تعالى فان عامه ضلال اهل البدع كان بهذا السبب وهو عدم علمهم بلسان العرب الذي يفهم به كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه يعني قالوا كلام يطلق يراد به المعنى النفسي قل اثبتوا هذا في لسان العرب لن يجدوا على ذلك دليلا حمل قول وتعالى الرحمن على العرش سواه سوله اين هذا بكلام من عرب جهلهم بلسان العرب ادى بهم إلى الوقوع في مثل هذه المزالق هنا لذلك بذلك لعدم علمهم بفقه دلالات الالفاظ وقعوا فيما وقعوا من شيء ادعوا أنه مما جاءت به اللغه العربيه وليس الامر كذلك ولذلك قال رحيم الله تعالى فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك انتهى وقال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط مباحث اللغه لما شرع فيها قال وانما ذكرناها في أصول الفقه لما ذكرها في اصول الفقه العلاقه التي بينها قلنا اصول الفقه مما يستمد من ثلاثة علوم منها لغة العرب اذا لما ذكروا مباحث اللغة انما ذكروها لأن هذا العلم يعتمد من حيث تاصيل القواعد من حيث دراسة القواعد على هذا الفن ولذلك قال رحمه الله تعالى مباحث اللغه وانما ذكرناها في أصول الفقه لأن معظم نظر الاصول في دلالات الصية معظم أكثر يعني ما ينظره الأصول إنما هو في دلالات السياق ولذلك الابن تيميه رحمه الله تعالى كلمه كذلك عزيزه وجيده أن من فقها لغة العرب على الوجه الحق كفي كثيرا من الاقيسه التي يدعيها كثير من الفقهاء يعني قد يستغني بذلك عن كثير من المسائل التي تعرض في كتاب القياس وكتاب القياس يعتبر من اصعب الكتب التي يعتني بها الاصوليون واكثرها انما هو مبني على على الراي واذا كان كذلك حينئذ اذا تشبع طالب العلم من لسان العرب خاصه فقه اللغه هنيد يكتفي به عن كثير مما اصاله الاصوليون في كتاب القياس لأن معظم نظر الأصولي في دلالات الصيغ كالحقيقه والمجاز والعموم والخصوص واحكام الامر والنهي ودليل الخطام ومفهومه وغير ذلك من المسائل المتعلقه بهذه الابواب المترابطه بعضها كلها مبنية على مباحث الالفاظ حنيذ هو بحث مركب من علمين بحث لغوي وبحث اصول فاحتاج حنيذ إلى النظر في ذلك تكميلا للنظر في الأصول ونسمه بمقدمتين احداهما تعلم اللغة فرض كفايه هذا بيان لحكم تعلم اللغة وانه فرض كفايه قال ابو الحسين ابن فارس تعلم علم اللغة واجب على اهل العلم لالا يحيد في تاليفهم أو فتاوهم عن سنن للسقراء قال وكذلك الحاجة الى علم العربيه لعلم العربيه فان الاعراب هو الفارق بين المعاني نعم الاعراب هو الفارق بين المعاني ألا ترى اذا قلت ما أحسن زيد لم تفرق بين التعجب والاستفهامي والنفي الا بالاعراب ونازع الامام فخر الدين في شرح المفصل في كونهما فرض كفايه يعني نازع ان يكون تعلم اللغة العربيه للوصول فرض كفايه وإنما يرى انه فرض عين في كونهما فرض كفايه لان فرض الكفايه إذا قام به واحد سقط عن الباقين قال واللغة والنحو ليس كذلك لغة والنحو ليس كذلك بل يجب في كل عصر أن يقوم به قوم يبلغون حد التواتر حد التواتر لان معرفة الشرع لا تحصل إلا بواسطه معرفة اللغة والنحو وهذا ما يعبر عنه كلامه صحيح ما يعبر عنه بعض الاصوليين بأن فرض الكفايه إنما يسقط عن الباقين إذا قامت او قام به من يسد حالة المسلمين فمثلا في قريه ما يجب عليهم ان يكون فيهم من هو قاض يحكم بينها هذه قريه قد تحتاج لقاض واحد حينئذ هذا الواحد أسقط عن الباقين هذه قريه اخرى اوسع من تلك القرية تحتاج لقاضيين حينئذ لو قام قاض واحد هل سقط فرض الكفايه عن الكل الجواب لا الجواب لا ماذا مراده رحمه الله تعالى بل يجب في كل عصر ان يقوم به قوم يبلغون حد التواتر لان معرفة الشرع لا تحصل إلا بواسطه معرفة اللغة والنحو والعلم بهما لا يحصل إلا بالنقل المتواتر فإنه لو انتهى النقل فيه لا حد لا حد لصار الاستدلال على جملة الشرع استدلالا بخبر الواحد حينئذ يصير الشرع مظنونا لا مقطوعا وذلك غير جائز وهو الذي ذكرناه فيما سبقه وقال في الكوكب المنير والداعي الى ذكر لغتها هنا لكونها من الأمور المستمد منها هذا العلم لكونها من الامور المستمد منها هذا العلم وذلك أنه لما كان الاستدلال من الكتاب والسنه اللذين هما أصل الاجماع والقياس يعني الكتاب ثم السنه هما اصل الشريعة هما اصل الشريعه طيب الاجماع الاجماع فرع وينجعه الاصوليون اصلا لماذا هو فرع لأنه ما ثبت إلا بدلاله الكتاب والسنة ثم القياس كذلك هو فرع وليس اصلا مستقلا لماذا لكونه دل عليه الكتاب والسنة والإجماع اذا الاصل هو الكتاب والسنه بل بعضهم جعل الاصل هو الكتاب فقط لأن حجية السنة انما ثبتت من جهه الكتاب فصار الاصل هو الكتاب فقط هو كتاب فقط وعلى كل تذكر الاربعه عند الجماهير ويقال اصول الشريعه اربعه الكتاب والسنه والاجماع والقياس لكن من حيث التحقيق وما ذكرناه الاصل هو واحد ثم السنه متفرعة عن الكتاب ثم الاجماع متفرع عن الكتاب والسنه ثم القياس متفرع عن الكتاب والسنه والقياس ولذلك قال وذلك أنه لما كان الاستدلال من الكتاب والسنه اللذين هم اصل الاجماع والقياس وكان أفصح الكلام العربي احتياجا إلى معرفة لغة العرب بتوقف الاستدلال منهما عليها وقال الجوين في البرهان حم الله تعالى اعلم أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالالفاظ والمعاني كلام الاصوليين انما يتعلق بالالفاظ والمعاني اما المعاني فستاتي بكتاب القياس أو صاف وامال الفاظ فلا بد من الاعتناء بها الالفاظ لابد من الاعتناء بها فان الشريعه عربيه ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع خلال عن صفات الاستقلال يكون مستقلا بنفسه لا مقلدا لأن الناظر اما أن ينظر بنظره استقلالا وهذا هو المجتهد وإما أن ينظر بنظر غيره حينئذ يكون مقلدا ثم المقلد قد يكون ظاهرا وباطنا قد يكون ظاهرا لا وقد يكون باطنا لا لا ظاهرا هنا قال ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا من النحو واللغه ريان على وزن فعلا كشبعان وغضبان يعني ممتلئ فعلان تدل على على الامتلاء لن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا من النحوي واللغه ريان شبعان هنا تكفي الاجروميه تكفيه لا تكفي ولكن لما كان هذا النوع فن مجموعا ينتحى ويقصد لم يكثر منه الاصوليون مع ماسيس الحاجة اليه بمعنى أن الاصوليين لم يذكروا كل ما يتعلق بلغة العرب لماذا لانه علم له اركانه وبناؤه ومصنفاته ومتونه وشروحاته إلى اخره وكذلك الصرف وكذلك البيان بانواعه هو علم مستقل وانما يأخذ الأصول ما يحتاجه في التقعيد الاصول حينئذ ينظر إلى اللغة العرب نظرا خاصا لا نظرا مطلقا من حيث إثبات اللغة فحسب لا وإنما ما يفيده في التقعيد الأصول من حيث ثبات القاعدة الاصوليه وسبق معنا كلام القرافي وانتبه إليه جيدا وهو أن اكثر القواعد الأصولية إنما كانت ناشئه عن الالفاظ العربيه دل ذلك على أن ثمه ارتباط بين القاعدة الأصولية وبين لغة العرب ما لم يكن دالا على قاعدة اصوليه حينئذ لا يبحث فيه الأصولي لا يبحث فيه الأصولي هنا اذا النظر الى ما يحتاجونه من لغة العرب فوضعوه أبوابا في كتب الاصول وما لا يحتاج إليه هنا ينظر فيه في كتب اهل الفن من النحو والتصريف والبيان ولذلك قال هنا ولكن لما كان هذا النوع يعني النحو اللغه نحوها فنا مجموعا ينتحى ويقصدوا لم يكثر منه الاصوليون مع ماسيس الحادة اليه يعني ما تركوه ليس, ليس لا يفهم منه انه لا يهتم به لا مع ماسيس الحادة اليه واحالوا مضان الحادة على ذلك الفن واعتنوا في فنهم بما اغفله أئمة العربية ولذلك رد الزركشي رحمه الله تعالى كغيره على من ادعى بأن الأصولين انما ج... بان الاصوليين نما جمعوا علما ركبوها بعضها مع بعض ورتبوها ابحاثا وقالوا هذا علم مستقل بانها علوم ليست مستقله والجواب ان يقال ما ذكره الجويني رحمه الله تعالى ان نظر النحات انما هو من حيث الظاهر حيث الظاهر اما التراكيب وإما الاشتقاقه دون نظر لارتباط الشريعه بهذه المعاني دون نظر بالاستعمال الشرعي لهذه التراكيب والاساليب ولذلك عبر بعضهم بأن الاصوليين غواصون في المعاني بمعنى انهم ينظرون في اللفظ ومعناه ثم يربطون بين هذه الدلالات اللفظيه وما اراده الشارع حينئذ يكونون قد اثبتوا معنا هو أخص من معنى العام الذي أثبته أهل اللغه ولذلك قال هنا واحال مضنن الحاجه على ذلك الفن واعتنوا في فنهم بما اغفله أئمة العربية واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال ائمه اللسان وظهور مقصد الشرع اذا ربطوا بين مقاصد الشريعه وما استعمله الشارع فيما هو مرتبط به بلسان العرب وما عاد ذلك فاهملو على العكس من استعمال أهل النحو من حيث إنهم نظروا في اللفظ ومدلوله العام دون ارتباط له بشرع او لا حينئذ اثبتوا اللفظ واثبتوا العام المعنى العام ثم هل له ارتباط بالمعاني الشرعيه والمقاصد الشرعية لم يلتفتوا الى الى ذلك فثم ترابط بين العلمين من حيث تحقيق المعاني التي دلت عليها الشريعه وهذا كالكلام على الاوامر مثلا الأمر يقتضي الوجوب من يتكلم النحاة عن هذا يعرفون الأمر كلام دل على طلب أو ايجاد فعل فحسب لكن يدل على الوجوب ويدل على أن تخلف عدم امتثال هذا الأمر يترتب عليه العقاب وهل يستلزم النهي عن ضده أو لا هذه المساله لا يتكلم عنها النحات وإن كانت هي من مباحث اللغة لماذا لا يتكلم عنها النحات لانه لا مسيسه لفنهم بهذه المعاني وإنما هذا نظر لي للاصول فثم اقتران بين العملين إلا أن الاصوليين لهم غوص في المعاني وما يترتب على هذه الالفاظ من حيث إثبات دلالاتها الشرعية لها وهذا كالكلام على الاوامر والنواهي والعموم والخصوص وقضايا الاستثناء وما يتصل بهذه الابواب ولا يذكرون ما ينصه أهل اللسان إلا على قدر الحادة الماسة التي لا عدول عنها هذا كلام الجويني رحمه الله تعالى يبين ان علم اصول الفقه انما يكون مبنيا على تعلم لسان العرب ثم ليس المراد ان يكرروا ما كتبه النحات وانما لهم نظر خاص يتعلق بالمسائل الشرعيه التي لها ارتباط بالكتاب والسنه فنظرهم نظر خاص وليس نظرا عاما كالنحات اذا كل هذه المسائل والاقوال تدل على وجوب تعلم العربيه وانها اساس لفهم الشريعة وقد عرفنا أن أصول الفقه هو قواعد الشريعة وهو أصول الشريعه بمعنى أنه يفتقر إليه المفسر ويفتقر اليه المحدث ويفتقر اليه الفقيه ويفتقر اليه كل من نسب نفسه إلى فهم الشريعه وأنه بدون هذا الفن لا يمكن ان يتوصل الى الفهم الصحيح وإنما يكون مقلدا لغيره في الباطن وإن ادعى في الظاهر انه متجرد ثم هذا العلم مبناه على فهم لسان العرب وقد أجمع أهل العلم على على ذلك وذكرنا شيئا مما يتعلق به ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى في الكتاب الاول المؤلف في علم اصول الفقه ومن جماع علم كتاب الله العلم بان جميع كتاب الله انما نزل بلسان العرب ثم قال في موضع ولسان العرب اوسع الالبسه مذهبا واكثرها الفاظا ولا نعلمه يحيط بجميع علمه انسان غير نبي ولكنه لا يذهب منه شيء على عامته يعني ما يتعلق به فهم الشريعه فهو محفوف لماذا لماذا لان الشريعه محفوظه حين ما يترتب عليه فهم الشريعه فهو محفوظ ولذلك قال ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها يعني هذا يعرف شيئا ويجهله الآخر حينئذ هو محفوظ يعني لا يلزم أن هذا الذي يتوقف عليه فهم الشريعة أن يكون موجودا عند كل عالم أو ان يكون موجودا في كل كتاب لا انما يحفظ من جهتي الجمله حتى لا يكون موجودا حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه ثم قال فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده ثم قال ومزداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به اخر كتبه كان خيرا له كل مزداد علما من هذا الفن حينئذ كان خيرا له ولا يتوقف يعني لا ينتهي علم لسان العرب لا ينتهي ولذلك يبتدئ به طالب العلم ولا يتوقف عنه البتة حتى ينتهي ويخرج من هذه الدنيا لأن علم اللغة لا ينتهي علم اللغه لا لا ينتهي قال رحمه الله تعالى وانما بدات بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره لأنه لا يعلم من ايضاح جمل علم الكتاب احد جهل سعه لسان العرب جاهل لسان العرب لا يمكن أن يعلم ما اراده الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم إلا من علم لسان العرب إذا من جهل لسان العرب ولم يكن عالما بلسان العرب لا يمكن عادة أن يتاتى إلى أو أن يصل إلى فهم كتاب والسنه الفهم الصحيح وكثرة وجوهه وجمع معانيه وتفرقها ومن علمه انتفت عنه شبه هذا الذي أراده ابن تيميه رحمه الله اخذا من كلام الشافعي ان الشبه متعلقه بالمعتقد حين اذا علم لسان العرب وعلم سعه لسان عرب وجوه دلالات الالفاظ في لسان العرب حينئذ انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانه فكان تنبيهه العامه على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحه للمسلمين والنصيحه لهم فرض لا ينبغي تركه هذه نصيحتي مني كذلك لكم يا طلبه العلم في كل مكان ممن يبلغ هذا الصوت أنه لا يمكن أن يتحقق طالب العلم على جهه الطلب الصحيحه ان يكون على جادة العلماء المعتبرين وان يدعي الاجتهاد الا اذا كان مليا وريانا بلغه العرب على الجمله التي ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى ويقول الطوفي رحمه الله تعالى في الصعقه الغضبيه صفحه 36 و200 صعقه في الرد على منكر العربيه وانكار حاجة طلاب العلم الى لغة العرب هذه بدعه قديمة حديثه ولذلك الف الطوفي رحمه الله تعالى هذا الكتاب ردا على من هونا من شان لسان العرب وبين جهله وبين انه دخيل على اهل العلم ودخيل على العلم إذ كان اجماع العلماء أنه لا يتاتى فهم نصوص الوحيين الا بفهم اللغه العربيه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هنا اذا في هذا الكتاب بيانا شافيا واسعا يعني لو رجع اليه طالب العلم لوجد بغيته قال رحمه الله تعالى وفي انزال القرآن عربيا من اعلى المراتب العاليه اسنى المناقب لعلم العربية يعني زينه لغه العرب أن ينزل آخر كتاب بلسان عربي حين تكلم الله عز وجل حقيقة بحرف وصوت بلسان العرب فكان زينه لغه العرب ووجه الدلالة على المدعى هو أنه تعالى اخبر انهم انزله عربيا في سياق التمدح والثناء على الكتاب بأنه مبين لم يتضمن اللبسا عزيز لا ياته الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميل وذلك يدل دلاله ظاهره على شرف اللغة التي انزل عليها وهذا مما لا نزع فيه يعني نزول القران بلسان عربي بلغه العرب دليل على أن لغة العرب شريفه في نفسها ولذلك مر معنا كلام المتيم فإن نفس اللغة العربية من الدي هذا الذي قرره الطوفي رحمه الله تعالى والطوفي تلميذ لابن تيميه وشيخ له رحمه الله تعالى في نفس الوقت وحينئذ يقول الطوفي رحمه الله تعالى لو ادعى مدعي وهو كذلك وإنما جاء به على جهه التنزل لو ادعى مدعي ان تعلم هذا العلم واجب يعني علم العربي وهو كذلك فضلا عن ان يدعيه مستحبا وفضيله ومنقبه من حيث إن امتثال احكام الله في كتابه واجب لو قال قائل بان تعلم اللغه العربيه واجب لماذا لأن امتثال أحكام الله عز وجل في الوحيين ما حكم امتثال احكام الله عز وجل واجب مجمع عليه مجمع عليه من حيث إن امتثال احكام الله في كتابه واجب وذلك موقوف على فهم مضمون الكتاب وذلك أي امتثال أحكام الله عز وجل موقوف على فهم مضمون الكتاب لان الامتثال فرع الفهم تفهم اولا ثم ثم تمتثل اذا الامتثال متوقف على مضمون الكتاب على فهمي وفهم مضمون الكتاب متوقف على معرفة اللغة التي أنزل الكتاب بها اذا ترتبت بعض على بعض وما اخذ ذلك من فن العربية بالاجماع بالاجماع ما اخذ ذلك يعني فهم الكتاب والسنه إنما يكون بلسان عربي يعني بلغه العرب هذا بالاجماع مما لا نزع فيه بين بين اهل العلم لكان ذلك دليلا لا جواب عنه لا جواب عنه وهو هذا هو الدليل الصحيح ولكن هو لكونه رد على بعض الجهلة قال لو ادعم الدعين وقرر المساله على على ما ذكر وهو كذلك ولذلك قال وبه أي بهذا الدليل تلازم بين المقدمات الثلاثه والاربعه وبه احتج الاصوليون على وجوبه على الكفايه على على الكفايه أنه فرض كفايه فالعجب ممن ينكر فضل هذا العلم كيف يعد من الناس كيف يعد من الناس الذي ينكر فضل هذا العلم بعد معرفة كلام أهل العلم كيف يعد من الناس كيف يعد من العلماء كيف يعد من أهل الاجتهاد كيف يعد من اهل الافتاء هذا يدل على جهل من أعده وكذلك هو في في نفسه لكن لا جرم هكذا يقول الطوف رحمه الله تعالى لا جرم لم نرى احدا أنكر فضله إلا جاهلا به وهو معذور فإن القائل يقول يا نفسي فسيقني علما ومعرفه بان من جهل الاشياء يعاديها وقالوا في المثل المروعدو اوعدوا ما ما جهل هذا يدل على ماذا الان امر مستقر عند عند اهل العلم وهذا سبق معنا كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى سيوطي رحمه الله تعالى في شرح الكوكب كوكب الساطع الذي ياتينا ان شاء الله تعالى في الجزء الثاني صفحه 481 يقول رحمه الله تعالى الخامس يعني من الشروط التي يجب توفرها في المجتهد يعني في المفتي من اراد ان يفتي الناس واذا رت ان تستفتي لابد ان يكون هذا الشرط متحققا فيه الشرط الخامس أن يكون متوسطا في معرفة الالات من اللغة والنحو اعرابا وتصريفا وأصول الفقه والمعاني والبيان لتوقف الاستنباط عليها أن يكون متوسطا يعني عالما في معرفة الالات من اللغة والنحو إعرابا وتصريفا وأصول الفقه والمعاني والبيان يعني البلاغة لتوقف الاستنباط عليه أما الأصول اما الأصول يعني اصول الفقه جعلناه شرطا فلان بها يعرف كيفيته يعني كيفية الاستنباط بالأصول يستطيع ويميز بين الطريقه الصحيحة في الاستنباط من الأدلة دون غيرها من الطرق الخاطئه وأما البواقي من اللغة نحوا وصرفا عرابا والبيان واما البواقي فلانه لا يفهم المراد من المستنبط الا بها لا يفهم المراد من المستنبط الا بها لانه عربي بليغ وعلم من التوسط أنه لا يكفي الأقل متوسط يعني لا يكفي الأقل ولذلك تعلم جهل من يقول الآن بانه يكفي طالب العلم ان يقرا الازرميه وقد قيل ويكفي طالب العلم في الاصول ان يقرا الورقات وقد قيل قول هذا يدل على أنه جاهل جهلا مركبا وعلم من التوسط أنه لا يكفي الأقل ولا يشترط بلوغه الغايه في ذلك والتبحر فيه كما ادعاه شاطب رحمه الله تعالى وقال الاستاذ يجب التبحر في الحروف التي تختلف بها المعاني يعني حروف المعاني ويكتفي او يكتفى بالتوسط فيما عدها فيما عداه الى ان قال السيوطي رحمه الله تعالى واما اصول الفقه فكلما كان اكمل في معرفته كان اتم في اجتهاده يعني لا ينتهي النظر فيه البتة وقال الطوفي كذلك في مختصر الروضه في الشرح ويشترط للمجتهد أن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنه من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب ونحوه كفعل الخطاب ولحني ومفهومي لأن بعض الاحكام يتعلق بذلك ويتوقف عليه توقفا ضروريا ثم مثل لذلك هذه المباحث هي أهم ما يعتنى به في أصول الفقه وهي ماخوذة من دلالات الالفاظ اذا لا يمكن تصور من يكون مجتهدا في أصول الفقه الا اذا كان كذلك في لغة العرب ثم قال وعلم تتعلق به الأحكام الشرعية هذا التعلق جدير أن يكون معتبرا في الاجتهاد وهو كذلك هو شرط لا يمكن ان يتحقق الاجتهاد الا ب التحقق ببي لسان العرب ان يكون ريانا ويلحق بالعربية التصريف لما يتوقف عليه من معرفة ابنيه الكلم والفرق بينهما كما سبق في باب في باب المجمل من لفظ مختار ومختار فاعلا ومفعولا غير ذلك وقال الزركشي رحمه الله تعالى في جمع الشرح جمع الجوامع الذي يسمى تشنيف المسامع وهو أجل واحسن شروح جمع كما قال في جمع الجوامع ذو الدرجه الوسطى لغه وعربيه واصولا وبلاغه يعني أن يكون المجتهد ذا درجه وسطى لغه وعربيه واصولا وبلاغه قال الزركشي أما اعتبار اللغة والعربية شارحة تلك الجمله اما اعتبار اللغة والعربية فلان شرعنا عربي لأن شرعنا عرب شرعنا يعني كتاب والسنه ليس عندنا الا كتاب والسنه فلا يمكن التوصل إليه الا بفهم كلام العرب هذا نفي هذا نفي وهو على اصله لا يمكن التوصل إليه إلى فهم الشرع إلا بفهم كلام العرب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولو أن المصنف عبر بدل العربية بالنحو لكان أحسن لشمول الاعراب او لشموله الاعراب والتصريف كل منهما في درجة واحدة ثم قال وأما اعتبار معرفه البلاغه فلان الكتابه والسنه في الذروه العليا من الاعجاز فلا بد من معرفة الاعجاز ومواقعه واساليبه ليتمكن بذلك من من السنباط. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في ارشاد الفحول الى تحقيق علم الاصول الشرط الثالث من شروط المجتهد أن يكون عالما بلسان عربي عالما تدريا بالكلمه هذا يقولها عالم حينئذ إذا عبر بكونه عالما فهي على اصلها أن يكون عالما إذا المبتدئ والمتوسط لا يدخل في هذه الجملة أن يكون عالما بلسان العربي بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنه من الغريب ونحوه الى ان قال وانما يتمكن من معرفه معانيها وخواص تراكيبها وما اشتملت عليه من لطائف المزايا من كان عالما بعلم النحو والصرف والمعاني والبيان انظر يركزون على هذه العلوم لان هي الاصل هي هي الاصل كما قال الشاطبي فيما في مسفق رحمه الله تعالى اما علم العروض والقوافي وغريب الكلمات هذه ليست بداخلة إن كان العلم بها يعتبر كمالا في العلم بلسان العرب من كان عالما بعلم النحو والصرف والمعاني والبيان حتى يثبت له في كل فن من هذه ملكه يستحضر بها كل ما يحتاج إليه عند وروده عليه او يشترط الملكه والملكه انما تحصل بمزاوله العلم وممارسة المطولات التي تورث الملكة في الشخص واما المختصرات كما سينص هذه لا تورث ملكة عند طالب وانما الذي يورث الملكة هو ممارسة الفن من حيث التطبيق وكذلك البقاء المدد الطويلة الطويل مع المطولات جردا واختصارا ونحو ذلك حتى يثبت له في كل فن من هذه ملكه يستحضر بها كل ما يحتاج اليه عند وروده عليه فانه عند ذلك ينظر في الدليل نظرا صحيحا يعني مباشرة دون أن يفهم الدليل بفهم غيره وانما يستعين بفهم غيره من العلماء لالا يشذ ويفهم شيئا لم يدل عليه النص لانه كما سياتى معنا انه لا يخلو عصب الصحابة عن قائل بحق اذا كان الأقوال محصورة في 3 حينئذ لا يجوز زيادة قول رابع فيكون الاجماع قد انعقد على القولين أو على الثلاث وحينئذ زياده قول على هذه الأقوال يعتبر من البدع المردود على صاحبها فانه عند ذلك ينظر في الدليل نظرا صحيحا يستخرج منه الاحكام يعني بنفسه استخراجا قويا ثم قال ومن جعل المقدار المحتاجه إلي من هذه الفنون هو معرفه مختصراتها أو كتاب المتوسط من المؤلفات الموضوعه فقد فقد نعم من المؤلفات الموضوعة فيها فقد ابعد فقد ابعد يعني صار قوله بعيدا عن عن الصواب يعني المختصرات والكتب المتوسطات لا تكفي وانما لابد ان يكون عالما ذا ملكة في هذه الفنون وهذه المختصرات المتوسطات لا تولث الملكة ولا تجعل الشخص عالما وان كان قد يكون عالما ببعض مفردات أو مسائل ذلك الفن ثم قال بل الاستكثار من الممارسة لها والتوسع في الاطلاع على مطولاتها مما يزيد المرتهد قوة في البحث وبصرا في الاستخراج وبصيره في حصول مطلوبه والحاصل أنه لا بد ان تثبت له الملكة القوية في هذه العلوم وإنما تثبت هذه الملكة بطول الممارسة وكثره الملازمه للشيوخ هذا الفن وقال فخر الدين الرازي بالمحصول في علم اصول الفقه الجزء السادس صفحه 24 معرفه النحو واللغه والتصريف لان شرعنا عربي فلا يمكن التوصل إليه إلا بفهم كلام العرب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولابد في هذه العلوم من القدر الذي يتمكن المجتهد به من معرفة الكتاب والسنة ثم لينظر البرهان الجويني الجزء الثاني صفحه 69 بعد ال108 كذلك شرح اللمع لابن اسحاق الشيرازي الجزء الثاني 34 بعد ال1000 والبحر المحيط الجزء السادس صفحه 202 وشرح الكوكب المنير الجزء الرابع صفحه 262 و400 وبهاد شرح المنهاج السبكيين الجزء الثالث صفحه 255 والتلخيص في أصول الفقل للجوين الجزء الثالث صفحه 4459 وكذلك الاداب الشرعيه لابن مفلح حيث عقد فاصلا في علم الاعراب لصاحب الحديث علم الاعراب لصاحب الحديث الجزء الثاني صفحه 108 و20 وكذلك الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الجزء السابع صفحه 116 وكذلك الجزء 32 صفحه 252 وكذلك التلخيص لابن حزم هذا فيه كلام زين لكنه طويل تركته 126 وكذلك الموافقات للشاطبي الصفحه الخامس الجزء الخامس صفحه 252 هؤلاء كما ترى اجماع على أن اللغة العربية أساس لطالب العلم لذلك طلب العلم لمن اراد أن يكون مجتهدا طلب العلم يحتاج الى تفصيل إن كان يريد من طلب العلم أن يكون مجتهدا محصلا كافيا للأمة وان يكون صاحب نظر مستقل بنفسه حينئذ لابد من هذه الطريقة يعني لابد ان يقوي نفسه اولا بلسان العرب لما سمعته من الاجماع من أهل الأصول وغيرهم بأن لسان العرب شرط في فهم الكتاب والسنه لان فهم الكتاب والسنه متوقف على فهم لسان العرب لأن الكتاب والسنه عربيان حينئذ من اراد العلم على أن يكون صاحب مرتبة عليا بين أهل العلم حينئذ يتعين عليه هذا الطريق ومن كانت همته ادنى من ذلك حينئذ ياخذ الدرجه الادرمين من ذلك فاياخذ شيئا متوسطا في لسان العرب من أجل ان يتوسط في الشريعه كما قال الشاطبي فيما سبق ومن لم يكن إلا مريدا لفهم الضروريات من الدين حينئذ يكون مبتدا في لسان العرب ليكون مبتدا في فهم الشريعه ولذلك لا يفهم من كلامي أن طالب العلم بجميع اصناف طلاب العلم لبدا يسرق هذا المسلك لأن هذا المسلك يكون صاحبه ذا هممه عالية لكن الذي أريد ان اصل اليه ان الفتوى من باب الاجتهاد وباب الاجتهاد لا يتحقق إلا بهذا الشرط الذي أجمع عليه أهل العلم حينئذ من كان عديما للسان العرب أو كان مقصرا أو جاهلا به او لم يكن ذا درجه وسطى بلسان عرب حينئذ لا يحل لمسلم أن يستفتيه البت ولا يحل له أن ينصب نفسه مفتيا للعامة لماذا لأنه لم يتحقق بالآلة التي لا يمكن التوصل إلى الاجتهاد إلا بها وإنما يكون مقلدا وإن ادعاء الاجتهاد فاذا كان مقلدا فقد اجمع أهل العلم على أن المقلد جاهل وإذا كان جاهلا حينئذ لا يحل له أن ينظر في الأدلة نظرا مستقلا فيقول هذه المساله فيها ثلاثه اقوال واحتج فلان بكذا وفلان بكذا ثم النتيجه الراجح كذا لدليل كذا حينئذ اين انت من الاجتهاد أو درجة الاجتهاد أو ما جعله اهل العلم شرطا لتحقيق الاجتهاد فاذا لم يكن متحققا حينئذ لا يحل له النظر في كتاب والسنه نظرا مستقلا وإنما يجب عليه التقليد يجب عليه أن يكون مقلدا ولا يحل له أن يفتري على الله تعالى الكذب لانه إذا قال بأن حكم الله تعالى كذا ولم يكن ذا أهلية صحيحة مستقيمة ولم تكن له أسس سليمة وقواعد صحيحه حينئذ يكون مفتريا على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الكذب ويكون مدعيا ولابسه ثوب يزور حينئذ يجب التنبه لي مثلها الا العلوم التي ينبغي العناية بها اربعه على جهه الاجمال اربعه على جهة الاجمال أولا علم النحو وهو أقدمها واشرفها من حيث الوجود من حيث التاليف ومن حيث اهله كذلك فالنحو يعتبر من أول ما ما ومرجعه كما قيل إلى علي بن طالب رضي الله تعالى عنه فواضعه حيث كتب لأبي الأسود الدؤلي رحيم الله تعالى وكان منطلق هذا العلم هذه علم اشتهر عند اهل العلم وهذا العلم به اقامه الكلم ومعرفة التركيب لا يمكن ان يعرف التركيب الا اذا عرف الاعراب الا عرف الاعراب فهو بها يستطيع ان يميز بين الكلام العربي الذي وافق من حيث النطق عرابا وبناء حين اذا لم يكن مليا بهذا الفن لم يستطع ان يميز بين التركيب الصحيحة وغيره فمن لم يعرفه لا يمكن أن يفهم الحمد لله رب العالمين ولا أن يفهم لا اله إلا الله لا اله الا الله لها اعراب ولذلك يختلفون في تقدير الخبر لا اله الا الله ولذلك من لا يعرف جزئياته ولا يستطيع اجابه مسائله لا يمكن حينئذ ان يفتي الناس في كثير من المسائل الفقهيه فمن لم يكن ذا سلاح من علم النحو لا يمكن ان ان يفهم الشريعه على وجه الصحيح كما ذكرناه سابقا ولا أن يفتي في كثير من المسائل ثم بعد النحو بعد النحو بعضهم يرى انه يقدم التصريف وبعضهم يرى انه يقدم فقه اللغة يعني علم المفردات مفردات اللغة وهو العلم الثاني عند بعضهم في الاهميه فهذه اللغة ليست مثل غيرها من من اللغات وانما اللفظ الواحد قد يكون مستعملا في لغتي حمير مثلا بمعنى قد يرادفه اللفظ عند حجازيين لكن بمعنى آخر هنا اذا لابد من معرفه الفوارق بين الاستعمالات فهذه اللغة ليست مثل غيرها من اللغات بل لها كثير من المفردات المتداخلة بعضها يجمعها جذر واحد وبعضها تختلف في الجذر وبعضها يعرف في بعض المناطق دون بعض ك ماذا كلغه أهل اليمن واهل نجد واهل الحجاز والقران نزل بي العرب حينئذ بعض المفردات جاءت بلغه الحجازيين وبعضها بلغه حميه وبعضها بلغه اهل نجد ونحو ذلك حينئذ لا يمكن يميز بين هذا وذاك لا بمعرفة لكن هذا العلم جرى فيها العلم على أنه لا يدرس استقلالا وانما في الغالب يؤخذ من شروحه من التفاسير ومن الشروحات من الشروحات وانما اذا اشكر على طالب العلم شيء حينئذ يرجع الى المعاجم ومطولات كاللسان والقاموس وأما أنه يدرس أو أنه يجرد هذا الظاهر انه لا يكون لا يكون كذلك العلم الثالث علم التصريف وهو علم تعرف به اوجه الاشتقاق كلمات حيث المصادر وما فرع عنه من الاسماء وكذلك الافعال الى المصدر هو الاصل فيه في الاشتقاق وهو علم لا عنه في تفسير القران والسنه ولا يمكن ان يكون الإنسان صاحب تدبر وتفاهم اذا كان متقنا لهذا العلم ثم العلم الرابع من هذه العلوم علم المعاني كان ودنا ان نذكر لكل علم الطريقه الذي يتوصل به الى اتقان لكن ذكرنا شيئا فيما مضى من دروس بالنحو والصرف فلا عوده ولا اعاده علم المعاني او علما يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال مقتضى الحال وبه يتم التعبير على الوجه الصحيح من التقديم والتاخير والحذف والإثبات غير ذلك ما يحتاج اليه المعبر في في كلامه ولا يمكن ان يفهم الانسان سرد الكلام ولا تفصيل الجمل الا اذا كان عارفا بعلم المعاني لان ثم مرزا للحذف قد يحذف للعلم به قد تكون ثما نكات الى اخره وللايجاز والاطلال وغيرها العلم الخامس علم البيان وعلم يعرف به اراد المعنى الواحد بطرق, بطرق مختلفة في وضوح الدلاله عليه يعني الذي يقصد به التعبيرات باساليب متنوعه والمعنى واحد والمعنى واحد كالحقيقه والمجاز والكنايه والتصريح وانواع التشبيه واغراض التشبيه ومقاصده ونحذا لك هذا العلم من لم يتقنه لا يمكن ان يفهم كثيرا من دلالات الالفاظ من الكتاب والسنه العلم السادس علم البديع وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقي على مقتضى الحال و وضوح الدلاله وهذا يدرك به كما قيل الاعجاز في القرآن تجاز في بالقران قد يكون في اللفظ لأن منه ما هو لفظي ومنه ما هو معنوي علم الثامن علم الاشتقاق من كان داخلا في التصريف عند الأقدمين لكن جعل بعضهم انه علم مستقل بذاته وتفهم به العلاقة بين الفاظ اللغه ويمكن ان ينظر إلى اللغه كانها سلسلة واحده أو متقاربه وهذا العلم معين على اوجه التدبر المختلفه ومعين على الاستنباط لكثير من الأحكام من الايات والحديث هذا اهم ما, ما يذكر وقد كفان أهل التفسير واهل الحديث بأخذ ما يحتاجه المفسر من الدواوين ونحوها فهنا لك طريقان في دراسة ما يحتاجه طالب العلم في النظر في لسان العرام من حيث الدواوين اما ان يكتفى بما ذكره ابن جرير وغيره وغيره في كتب التفسير حينئذ لا لا اشكالا فيه ما من معنى إلا يذكر قول شاعر قول الشاعر كذا وكذلك القرطبي الجامع وكذلك ابن كثير وغيرهم كفونا المؤن في ذلك وإما أن يرجع الى الاصل فيقرا الدواوين هذا مشوار فيه شيء من من الطول حينئذ طريقان من اكتفى بما ذكره المفسرون وأرباب الشروحات في الحديث هذا يكتفى به لأنه مما يحتاجه المفسر ويحتاجه النظر فيه لغه العالم من الشعر وإما ان يجعل العلم مستقلا فيدرس كغيره من من العلوم إذا العلم التاسع جعلناه مستقلا العلم اداب العرب اشعارها ولا يمكن ان يسدل لاي معنى من معاني القران او السنه الا من خلال هذا العلم او كذلك يعني لا نثبت لا نثبت معنى للفظ إلا إذا ورد إما نثرا من قصائد نثرا واما شعرا إما نثرا كخطب منقوله عن بعض العرب وإما شعرا في قصائد ودواوي وهذا كفانا كما ذكرت من كتب فيه تفسير ونحو فإن الاستدلال بالدلالات دلالات الالفاظ انما يكون على هذا الوجه ومن اشعار العرب تؤخذ وتعرف ولذلك اوصى عمر بحفظ ديوان ديوان العرب هذا أهم ما يتعلق به ما يحتاجه طالب العلم خاصة النحو وفقه اللغة والصرف والبيان بانواعه ثلاث وكذلك الاشتقاق فلابد ان يكون ذا درجه وسطى في هذه العلوم كلها ولا يكتفي بالمختصرات ولا يكتفي بالمتوسطات بل لابد ان يتبحر في المطولات وهذا كما ذكرت عارفا لالا يفهم كلامي بأني احمل طلاب علما لا يقدرون لالا يظن الظان أنه لا يمكن ان تطلب العلم الا اذا بلغت هذه الدرجه من لسان العرب لا ليس هذا المراد وإنما مراد من اراد ان يكون مرتهدا يعني ان لا يكون مقلدا لغيره بان يكون ذا نظر مستقل ينظر في الكتاب والسنه وينظر في اقوال اهل العلم وما استدلوا به ثم يرجح بنفسه دون أن يقلد غيره من من العلماء هذا النوع وما أكثر مدعيه الآن هذا النوع لا يحل له ترجيح الا اذا كان ملياً بلسان عربي أما اذا اكتفى بأن يفهم أقوال أهل العلم وأن يقلد واحدا منهم حينئذ لا يشترطنا المقلد أراح نفسه أراح نفسه لا يحتاج إلى دراسة أي شيء بل يأخذ متنا من المتون الفقهيه ويدرسه ويفهم مراد المصنف حينئذ يطبق كما قال وحينئذ تسلم له المؤنه ولا ولا يحتاج إلى أن يبذل وقته ونحو ذلك في لكن يبقى أنه مقلد الا يحل له هو يقول الراجح كذا لانه غير مؤهل للنظر في الأدلة وهذا الذي عنيت بهذه الكلمه لان الكثير ممن قد ينصب نفسه للافتاء يظن أنه قد افتاء وانه قد رجح بين الاقوال ثم يظن انه بلغ درجه الاجتهاد وليس الامر كذلك ليس الامر كذلك بينه وبين الاجتهاد بعد المشرقين حينئذ لا بد ان ينظر في لسان العرب واصول الفقه بالنظر الذي حدده الأصوليون وما لم يكن كذلك حينئذ لا يحل لك حتى انت يطالب طالب العلم ان تزكي أو تثني أو تطلق أو تشير إلى الافتاء إلا من كان اهلا لي للاجتهاد وإلا كنت متعاونا معه على على الاثم فانتبه لهذا لانه لانه كثر الآن كثر الان من يدعي الافتاء من يدعي الاجتهاد من يتعي أنه أهل اهل للترجيح وهذا كما ذكرنا انما يكون بدراسه ما ذكره للعلم انه شرط لتحقيق الاجتهاد فان لم يكن كذلك وحينئذ لا يحل له ولا لغيره أن ينظر إليه نظر المجتهدين ثم لا يحل له ولا لغيره ان ينصب نفسه للافتاء ولا أن يدل عليه لماذا لفقد شرط الاجتهاد وحينئذ لابد من النظر في مساله التقليد مساله التقليد الان تحارب من اصلها وليس الامر كذلك بل لابد من التوسط فيه حينئذ من لم يكن اهلا للاجتهاد وجب عليه التقليد وجب عليه أن يقلد فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا كل من لم يكن متحققا بالاجتهاد بالاله الاجتهاد حينئذ وجب عليه السؤال ولو كان مشهورا ولو كان ممن ينسب الى العلم زورا حينئذ وجب عليه أن يقلد غيره واما محاربة متابعة المذاهب الأربعة أو مقلدة من كان حيا لاجل ان التقليد مذموم نعم التقليد مذموم في نفسه اصلا فيه التحريم وإنما يجوز لضرورة وتكون الضروره هذه مقدرة لقدرها ومن أصحاب الضرورة من لم يكن اهلا للنظر في الكتاب والسنه ابتداء وانتهاء هنن وجب عليه ان يقلل ولذلك يقول الشيخ الالباني رحمه الله تعالى كنا نشتكي من الجمود والان نشتكي من الانفلات وهو كذلك كنا نشتكي من الجمود يعني من يكون اهلا للنظر وهذا موجود في السابق يكون من أهل الأصول ولذلك حتى في جمع الجوامع سياتي في اخيره انه يقرر وجوب التقليد وانت اهل للنظر انت من اهل اللسان العربي وانت من اهلي تقرير وتاسيس القواعد الاصوليه حينئذ يحرم عليك التقليد فهذا جمود وهذا مذموم لا شك فيه حينئذ نقول هذا الجمود مذموم وأما من لم يكن كذلك حينئذ نقول هذا الجمود محمود فيجب عليه أن يقلد غيره فلما كانت محاربة التقليد هكذا بدون زمام ادت الى ما وصل الحال اليه الآن كنا نشتكي من الجمود ثم حوربت المذاهب الاربعه وذمت عند حتى طلاب العلم المبتدئين حينئذ صار الكل يدعي أنه مرتهد والكل يدعي انه اهل لان ينظر بين ائمه ثم يرجح ولم لم يفقه بعد الاجروميه ولا الورقات هذا موجود بكثره حينئذ صارت محارمه المذاهب ومتابعه المذاهب لها اثر كبير في فساد الشريعة من حيث تلقي ونقل الاحكام الشرعية حينئذ لا بد من التوسط في مساله التقليد فكل من لم يكن حتى انت في نفسك طالب العلم اذا لم تكن اهلا للنظر في الترجيح بين الأقوال وجب عليك التقليد ولا يجوز لك البت أن, أن تجتهد حين كنا نشتكي من الجمود والآن نشتكي من الانفلات او كذلك وهو وكذلك ثم انفلات وفتح الباب على مصراعيه وصار الكل يدعي أنه إمام مجتهد وفق الله جميع لما يحب ويرضى صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين